أرجو أن تضيّم مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد لله مدى حاجة إيش؟ حاجة المجتمع الإسلامي نعم للجهاد لله هذه الحاجة بين الله عز وجل في الكتاب. فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فالناس في حاجة إلى قتال الصفار الآن حتى لا تكون فتنه ويكون دين كله لله ولكن هل يجب القتال او هل يجوز القتال ما عدا من له اجواب لا لا يجب بل ولا يجب أن نقاتل ونحن غير مستعدين له والدليل هذا أن ان الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكه ان يقاتل المشركين وان الله آذن لنبيه في سورة ضديه ان يعاهد المشركين ذلك العهد الذي بلا تلاه الإنسان ظن ان فيه خذلانا للمسلمين كثير منكم يعرف كيف كان في سجديه حتى قال عمر مخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنيا في دينه ان هذا خدان لكن رسول عليه الصلاة والسلام كان ما في الشكا نهوطة من عمر وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولفت عاصيه وهو ناخده في الفقره الثانيه في هذه الحاله البنت حرجة يؤمر هذا الأمر يقول لسؤاخيه وهو وهو ناصري سيكون ناصري وان كان ظاهر الظاهر الصلح انه خذلان المسلمين وهذا يدلنا اخواني على مساله مهمه وهي قوه ثقه المؤمن بربه قوه الثقه المؤمن رب فهذا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله الحرجه يقول هو ايش نصر وفي قصه موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان امامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده ماذا قال اصحابه قالوا اننا مدركوا قال كلا ما يمكن يدرك ان يا ربي ساهدي سيهدي لشيء يكون فيه الانقاذ وحصل الانقام وحصل هذا سرعون وقوله فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بعيد المسلمين ما يفضلون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد هدافة في الواقع يعني جهاد المهاجمة ما في شكله الآن هو ممكن حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم أكل. أما ونحن على هذا الوضع فهذا لا يمتع مجاهد ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية ماذا ما يفعلهم النصارى يمزقونهم أشلاء وينتفكون حرماتهم وقيل لنا انهم يذبحون الطفل امام امه ويجبرونها على ان تشرب الدم نعوذ بالله شيء لا يتسوى الانسان يقع ومع ذلك فان الامم النصرانيه تتناطق وتتماهل وتتماشى وتواعد وتخلق والامه الاسلاميه ليس فيها الا التنديد القولي دون الزعل والا فلو ان الامه الاسلاميه فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لا اكثر دار. لكن مع الاسف اننا نقف وكاننا متفرجين بل وكاننا متفرجون لا سيما بعض ولاه الامور في الامه الاسلاميه الشعوب معها شعور معها حركه قلبيه لكن لا يغفر هذا والله أن الإنسان كلما ذكر اخوانه هناك وأن الواحد منهم لا أذب عليه أن يشرب من المجاري الخبيثه القدرة يعني ما يحصل هذا إنه لا يكون الماء العذب البارد مرا حاط في فمه لكن ماذا نعمل نشكر الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يقيم على ملكهاء في العمة الإسلامية حتى نقابل أعداءنا وأعداء الله لتكون سلم الله لله فالآن القلاصة الجواب ان أن الجهاد واجب إلى ايش حتى لا تكون فتنك يعني صد عن سبيل الله ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعو له دينه ويكون الدين كله لله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 فتحوا مسارق الأرض ومغاربها وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب. إذا جاء نحو الله والفتح رأيس الناس في دين الله أفواجا أو أفرادا أفواجا فدأ الناس يقبلون عن الإسلام لأن الإسلام دين الفطره يا اخوان الإسلام لو عرض للناس وصور للناس نظريا وتطبيقيا ما أرادت سوى. لكن ما على أكثر المسلمين اليوم أكثر الناس همهم وش عندك من الريالات وش وين قصصك بيت وش وين سجّرت هذا أكثر أكثر الناس مع على أكثر. واللي الغش في المعامله والكذب والخداع والمكر كل شيء. لأن الناس شغلوا بما خلق لهم. أما خلقوا له نحن خلقنا للعبادة وخلق لنا ما في الأرض جميعا فشغلنا بما خلق لنا أما خلقنا لك نسأل الله أن يحينا ويأخذ حياة طيبة وأن يبدل الحال بحير منه نعم أخذ